خمس سنين مرت علينا في هذا البرنامج ولا تزالون أنتم جمهورنا الذين يستحقون أن يتعب الإنسان لأجلهم أن يتعب في التقديم وفي التحضير وفي الابتكار أيضا حتى يقدم لهم ما يليق بهم وبمستواهم أنتم أصحاب الفضل بمتابعتكم لنا انا أعلم أن الفضاء مليء بالبرامج وبذبذبات المحطات الفضائية لكن اختياركم لبرنامجنا متابعتكم لنا اعلم انها ليست من فراغ عندكم انما هي اهتمام منكم بنا فجزاكم الله خيرا انا ممتن كثيرا لكل من يتابعنا لكل من يراسلنا لكل من يدخل الى موقعي يدخل الى صفحتي انا ممتن لجميع الاخوه والاخوات كبارا وصغارا ممتن للجميع حتى ممتن لغير المسلمين الذين يتابعون برنامجنا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 الذي ينظر في احوال الناس يجد أن الله تعالى لما خلقهم فاوت بينهم في درجاتهم في طبقاتهم في قدراتهم فاوت بينهم فيما يتعلق بالمقدرة المالية مثلا فاوت بينهم في القوة الجسدية فاوت بينهم في الأموال فجعل منهم الغني والفقير جعل منهم الذكي والبليد جعل منهم القادر والعازج جعل منهم النسيب الرفيع في نسبه وجعل منهم من هو أقل من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 فأنزل الله تعالى هذه الآية الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايضا أهمية أن يكون الإنسان متفضلا متطوعا لمن كان ليس عنده ما عنده من المال أو من الشرف أو من الرفعه أو نحوه وقال عليه الصلاة والسلام من كان عنده فضل مال فليجد به على من لا مال له ومن كان عنده فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له ايش من كان له فضل ظهر عنده واسطات يعني لا هي تتعلق لا. بالجهاد من كان عنده دابة زايدة كان يحتاجون الى ان يخرجوا فيحتاجون الى مجموعة من الابل مجموعة من الـ الـ الـ الـ الخيول ونحوه فبعض الصحابة كان عندهم مثلا اثنان من الابل وما يحتاج الى واحده منهم يخرج عليها للقتال او للجهاد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم البعير الثاني بدل ما يجلس في البيت هكذا مال الشغل ما فليجد به على من لا ظهر له أنت عندك ظهر زائد خذه وأعطيه من لا ظهر له بمعنى أن يكون عندك نوع من العمل التطوعي نوع من البذل لغيرك لما أرى غيري سيدها الجهاد وهو ماشي على قدمه أرحمها قل طيب أنا موقف البعير هذا في البيت مال الشغل إلا فليجد به على من لا ظهر له وقال عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري كل معروف صدقه نصيحة. هذا عمل تطوعي انا أنا لما أرى شخصا مثلا سيتعاطى مسكرا ثم آتي وقول ترى ما يجوز وانا أنصحك لله من غير ما أحد يعطيني راتب على هالنصيحة بتسامة. هذا يعتبر يا جماعة عمل في طوعي ابتسامتك في وجه يا أخي من غير ما يعطيك فلوس على ابتسام هذا صدقة سعي لما أرى عائلة فقيرة فهذا بلا غني وقل له يا أخي ترى هؤلاء فقراء ومساكين ويحتاجون إلى مساعدة وكذا فهذا أيضا عمل تطوعي أن تربط بينهما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 آآ إناء آآ افراغك من دلوك في اناء المستسقي لك صدقة المعرفة. وقال عليه الصلاة والسلام ايضا في رواه مسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة ايش السبب ايش العمل اللي جعله يتقلب في الجنة بهذه الصورة هل مات مجاهدا في سبيل الله هل تصدق بماله كله يقول بغصن شوك وزاحه عن طريق المسلمين عمل في العمل التطوعي هذا ماذا فعل الرجل يمشي وبعدين راى غصن شوك بدل ما يتركه ويمشي لا اوقف دابته بغيت أقول اوقف سيارته <تصفيق> اوقف دابته ونزل الرجل ومثل مثل انت لما تكون في في طريق سريع مثلا ثم فجاه ترى مثلا ربما عجله سياره طايحه او ربما احيانا ترى كرسي واقع من سياره اثاث مثلا او ما شابه ذلك والسيارات بسرعه بعضها يمشي على 140 160 180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 واقع على الـ الـ على في نص الشارع و... وأنا أمشي ما ادري السيارات أمامك فرمل وتلف مين ويسار حتى يكاد بعضها ان ينقلب فلما نظرت فإذا هو سقط وتكسر وأصبح هكذا ما تدري إيش اللي أمامك في الطريق فأوقفت السيارة وكان هو... خطر حقيقة أنك تبعد لأن السيارات مسرعة لكن يسر الله تعالى شيئا من ذلك فأنت تفعل هذا لا لاجل أن يعطيك المرور شهادة شكر ولا لأجل أن تطلع بكرة صورتك في الجريدة وتقول ويقول والله هذا فلان أنقذ كذا من السيارات إنما له. تفعله لوجه الله هذا عمل تطوعي إني أعمل الشيء من غير ما أرجو من ورائه أي ثواب أي ثواب من الناس من غير ما يقول أحد بنطلع صورتك ولا بنشكرك ولا نعطيك درع أو نحمدك ذلك أنا جاءت مكيف صحراوي مكيف صحراوي في الطريق, الطريق. أطلاش من السيارة طفح والله يا أخي مشكلة وأيضا مشكلة هؤلاء اللي يحملون هالأمتعة دون أن يربطوها يعني أيضا هذا يا أخي مؤذي للناس ربما لو لو مات أحد بسببه يلحق هديته تعتبر كت الخطأ ثوب الدفة انطباع جديد شعب. شعبة أعلىها قول لا إله إلا الله وأدنىها إمام ذو طريق الطريق متفق عليه يعني جعل من من علامات الإيمان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 اللي اطعم الارمله المسكين لكنني اسعى لهم آتي مثلا هي مسكينه وعندها اولادها ما توظفوا كذا فاذهب وأكلم رئيس شركه رئيس مستشفى رئيس دائره اقول يا اخي ترى هذه مسكينه والولد اذا وظفت أنت في الحقيقة لا تنقذ شخصا واحدا أنت بهذا يا اخي تنقذ عائله كامله وتحمي اعراضهم واسعى لهم شيئا من ذلك ربما اسعى لها لتدخل المستشفى تعالج اسعى لها لتاخذ دواء من الصيدليه ببلاش لولدها مثلا حليب لطفلها أو, المدارس مثلا أو في المدارس أو, أو تابع أولادهم في المدرسة هذا كل السعي لهم يؤجر عليه الانسان ويقول عليه الصلاه والسلام لان أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن اعتكف في مسجدي هذا شهرا لا أحب إلي من الاعتكاف في المسجد النبوي اللهم صليه السلام وعلى رسول الله أني أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له يا أخي هذا العمل التطوعي اللي الإسلام يريد كل الناس يعملون ليس فقط واحد يقول طيب انا ما عندي فلوس كيف عمل عمل تطوعي تقدر احنا ما نريد منك فلوس نريد انسان ما يصلي تنصح ما عندك انسان تتكلم هذا عمل تطوعي يا اخي هذا بدل ما يتوظف انسان في هيئة الامر بالمعروف والنهي على المنكر وينصح ويأخذ راتبا في اخر الشهر انت تصنع ذلك لوجه الله انت تستطيع ان تعمل عملا تطوعيا بالربط ما بين التجار وما بين المحتاجين تأتي الى واحد غني وتقول لي يا اخي انت زكاتك اين تذهب بها قال والله يا اخي ما اعرف فقرا انا اعرف لك فقرة يمكن ان اربط بينك وبينه قدرتك يا اخي على أنك يعني تبذل ما تستطيع تستعمل القدرات التي عندك لعمل تطوعي هذا بلا شك انه اول شيء تحصيل الأجر والامر الثاني ايضا يرفع قدرك عند الله العمل التطوعي يعني انواع منه تطوع في العبادات مثل ايش نوافل الصلاه نوافل الصلاه صلي الضحى قيام الليل, الليل. هذه تطوع في العبادات الصوم. صوم الاثنين هذا كله تطوع في العبادات من هو تطوع في المجالات العلميه حضور الدورات قامه الدورات اقامه الدورات العلميه إنشاء مكتبات ابحاث مم. ابحاث معينه اشارك فيها لينتفع المجتمع مثل واحد فرضا عندهم كتب في البيت لها شغل مفاضية ولا كان أخوه مثلا عندهم يدرس بعد انتقل ولا حصل شيء ولا مثلا أبوه طالب علم وكان في مكتبة ثم تعطلت المكتبة فأتيتنا وفصلت مثلا تخشيبة في دولاب في المسجد وجاءت ووضعت المكتبة ووضعت لها نظام هذا تطوع في شيء علمي وما يقرأ منه إنسان أو يستفيد منه إلا كان لك مثل أجل في التطوع في الأشياء المالية مثل جمع نفقات مثلا جمع نفقات الفقراء. إغاثات أي إغاثات لهم أحيانا بعض الناس يا أخي مثلا عنده مزرعة مليئة بالتمر وعنده كراتيم من التمر ما لها شغل فتأتي أنت وترتب معه تقول طيب أنا أعرف بعض الأحياء الفقيرة يا أخي أنا أعرف بعض الناس سواء في داخل البلد أو في خارجه يحتاجون إلى هذا ليش ما نذهب به إليهم أنا كنت قبل أيام في أفريقيا ويقولون يا شيخ التمر الذي أنتم لا تلتفتون إليه بعض أنواع التمر وربما الكيلو يباع بنصف ريال أحيانا نحن هذا يسوى عندنا عيوننا بعض الناس يلبس الأيام المتتابعة ما يأكل إلا تمر معه من مشدة الفقر يا أخي ارسلوه إلينا فلما ترجع وتأتي إلى تاجر عند مزرعة كبيرة ربما تنتج في السنة ما لا يقل عن أحيانا عن مائة طن متورط فيها باع باع حتى بقي كميات والآن نزل التمر الجديد فتأتي تقول له يا أخي أنا اعرف لك الجمعية الفلانية في المكان الفلاني قوم موثوقون وارتب لك مع شركة الشحن الفلانية وزاك الله خير تعطينا مثلا الفين كرتون ثلاثة الاف كرتون انا لم انفق مالا من عندي لكن تطوعت في امر مالي ولي مثل اجره الله أه. قال إن بيت سطلا من دعا إلى هدى كان لهم من الأجر مثل أجوري من تبع, من تبع. لا ينقص ذلك من جهود شيعية عبد العزيز. أبو الرحمن. فيها الأعمال التطوعية اللي قاعدة تصير مثل اللي صارت في جدة أيام الغرق. والسيول السيول. كثير يعني مو من جدة بس يعني يطلع مثلا من الدمام من الرياض وتوجه على جدة حتى يسوي أعمال تطوعية. إيه أحسن تو أحيان ليس شرطا أن يكون العمل التطوعي إنه في البلد اللي أ مباشرة فيك إذا كان حتى في في بلد بعيد. واحتاجوا إلى من يأتي لأجل أن يساعدهم فهو أجور بلا شك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد راطبة أجر يا أخي حتى لو عمل تطوعي مع كلب لك أجر أنا واحد من الشباب أرسل لي قبل كم يوم رسالة يقول يا أنا عندنا في العمل بيننا قصة يعني نجمع فلوس كل أول شهر كل واحد مئة ريال وكل يوم نفطر مع بعض فكل يوم واحد منا يخرج يجيب فطور يجيب فور يجيب لهم كذا يقول فطلعت أنا اليوم علي فذهبت واشتريت من البقالة جبن وكذا وحليب ايش فلما خرجت فإذا هرة صغيرة تكاد ان تهلك من الجوع وجالسه في الشمس جنب البقالة عمل تطوع يقول رحمتها ودخلت جوا البقالة واشتريت تونة بثلاثه ريال واخذ المقص اللي عنده هو قصة واخذ كيس واجي واقلبها في الكيس وحطها عندها وتبدأ يعني صدقها لله يا أخي في كل كبد الرطة أجمل والعجيب أنه يقول يقول يا شيخ فلما كان بالليل يقول أنا اودي أحيانا زوجتي العصر عند أهلها وأخذها العشاء يقول فذهبت أخذ زوجتي يقول العادة إذا طلعنا العشاء أولادي يقولون يلا يا بابا عشنا يقول أمر ربهم على أحد المطاعم الوجبات السريعة وهذا يبغى وجبة الطفل وهذا يبغى مدري دبل همبرجر وهذا يقول يكلفني مية مية وعشرين ريال أحيانا لما تشتري لهم يقول فلما ركبوا معي قال قلت لزوجتي يلا يلا يلا الله يعيننا اليوم على الخسارة ماذا تريدون أن تعشوا فقالت زوجتي لا اليوم بلاش عشاء أمي أعطتنا عشاء في حافظة قلت الله يجزيها خير وفرت علي اليوم مئة وعشرين ريال فلما رجعنا البيت وفتحت الحافظة فإذا هي مكرونة بالتونة يقول سبحان الله يعني. تصدقت بس ثلاث ريال وكفاء الله وهذا واقع يا أخي هذا موسى عليه السلام لما قام بعمل تطوعي لفتاتين عند البئر قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء جاء وقف عند بئر فإذا فتاتان وإذا مجموعة من رعاة الغنم يسقون غنمهم والفتاتان واقفتان بعيدا يعني ما تقدر أنها تخالط الرجال ولا تستطيع أن تزاحمهم ولا تستطيع أن تسقي غنمها قال ما خطبكما قالت لا نسقي لا نسكي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير قال الله فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ومباشره فجاءت وإحداهما تمشي إيش جزاء العمل الخيري اللي سواه تزوج تزوج وجد وظيفة جلّت عشر سنين يشتغل وعيال مشيت أمورة ولقى سكن ولقى رجال شايب يجلس عنده ولقى تغيرت أموره تماما بعدما كان خرج من من مصر هاي أدركت أنت لما ذكرت موسى عليه السلام تذكرت إن لو الله ثموا موسى لكننا نصلي خمسين صلاة الآن أحسن. يعني موسى قام بعمل تطوعي لما لما الله عز وجل فرض الخمسين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالتقى بموسى م. قال إني عالجت بني إسرائيل وإنه أمتك لن يطيقوا هذه الخمسين أحسن. فحتى خففتنا خمس صلوات أحسنت. وهذا بلا شك أنه أيضا أحيانا النصح للناس والصدق في النصيحة هنك إذا عندك أي نصيحة صادقة من غير ما يطلبها الذي أمامك هذا أخي عمل تطوعي مثل ما فعل موسى عليه السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما فرضت الصلاة فقال ارجع إلى ربك فاساله التخفيف موسى ليس هو اللي بيصليها أنا اللي بنصليها وغير مستفيد وهو ما هو أمته. نحن أمة محمد فرضا لسنا أمتة صحيح. ومع ذلك شوف إلى الصدق في النصيحة مثل لما أنت فرضا في مكتب عقاري وجاء واحد بيشتري أرض في الحي الفلاني وقليل الخبرة في العقار فقلت لحظة أنت تشتري الأرض عشان تسكنها فأنت اشتريتها عشان تكون قريبة من جماعتك ولا انت ناوي تستثمر انت مالك علاقه انت مشتري فقال لا والله انا عندي بس فلوس اريد استثمرها تقول اذا انا انصحك لله فيه المخطط الفلاني ترى ليس لي وانا مالي دخل مالي في القضية ولا ريال لكن نصح انا لك الخير ترى هذا احسن استثمار لان في طريق سريع بيمر بجنبه وبعدين الخدمات تاتيه أسرع وكذا فانت قدمت النصيحه من غير ما يطلبها منك هذا عمل تطوعي طيب باب في العمال تطويري الصراحياني على الخطوط بما ان الناس اجازة وقت سفريات في ناس يستغلون طيبة الناس الثانية مثلا انا تعطلت سيارتي ممكن واحد يوقف ساعدني لكن اجي واحد ثاني ما تعطلت سيارته يستغل الناس ممكن من سريقة او من اي شيء ثاني كيف تقدر توجه طبعا بالعزيز احنا ما ودنا ايضا نسيء الظن بكل احد يعني يكون الواحد لما يرى شخصا متعطل سيارته ويؤشر للناس يقول انا ماني موقف لاني سمعت مره قصه عن واحد سوى كذا بعدين قتل الشخص واختصب بناته لا ماني موقف بعدين مره ثانيه جاك واحد قال لك يا أخي انا والله بس سيارتي ما فيها بنزين تعطيني ريال فقلت لا لان مره واحد من عيال عمي قال لي ان واحد قال لك كذا ولما اعطاه ال ريال خطف المحفظه يعني احيانا نشر هالقصص يعني من ف... كل مثلا 10000 قصه صادق ياتك واحد كذاب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 الأولاس المدارس وربما الأم يعني ما تحتاج منها شغل خلاص ما في شيء يحتاج تنظيف ولا فأحيانا ربما الخادمة تستطيع أن تفرغ ساعة الصباح فجاءت هالبنت في بيتهم وقالت أنا أعمل تحفيظ القرآن خاص بالخادمات يلا الحارة فيها عشر خادمات ياتون عندي من الساعة 11 إلى 12 الظهر هذا يخي عمل تطوعي وخيركم من علم القرآن ومن وعلم كل ما كان الإنسان أقدر على أن يستثمر القدرات التي عنده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 واحد يقول انا والله ما اقدر اني اتطوع بفلوسي اوزعها ما عندي فلوس لكن استطيع اني انا اخذ احمل في سيارتي الرز اللي بتصدقون به وال... وال... والاطعمه والزيت والسكر وادور على بيوت الفقراء واعطيهم اياه انا اتطوع بفدني ما تعطوني رات هذا عمل تطوع يا اخي يشكر له منه المتطوع بجاهه كيف يتطوع بجاهه ايش فعل الناس يتوسط, إيش فعل الناس يتوسط لهم, لهم. واحد كذا مثلا جاني مثلا فيرسل قال يا شيخ احنا عند في عملية للوالدة في جراحية بس المستشفى عطونا موعد بعيد وانا حاولت فيهم انت يمكن اذا رأىك المدير يخجل منك قلت يالله اذهب معك فذهبت وسلمت على المدير وانا مرحبا بالشيخ كيف حالك قلت والله هذه بس ظروفها كذا وكذا قال خلاص شيخ ابشر ودبرها حتى قدمها انا ما صرفت فلوس ولا شيء لكن تطوعت بجاهي وهذا يا جماعة كان يقول حكيم بن حزام كان يقول إنا نرى للجاه زكاة كما أن المال زكاة الواحد اللي عنده جاه المفروض يؤدي زكاة بجاهه يعني يخدم الناس بجاهه حتى ينتفع الناس بذلك ألا يكون الإنسان فقط يستفيد من جاهه لنفسه إنما ينفع الناس يأتي يتوسط الفقير عند الغني حتى ينفق عليه يتوسط في مجال تعليمي حتى يقبل فلان في الوظيفة يتوسط لكذا حتى يستفيد الناس بالجاة حتى الناس ذكرونه بالطيب أحسد ويثرون عليه أيضا بلا شك كذلك التطوع الإنسان بوقته يقول أنا شوف أنا عندي يوميا ساعة أعمل في الجمعية الخيرية أو مثلا عندي نصف ساعة أو بين المغرب والعشاء أنا مخصص لأميك المكتب الدعوي في المسجد او مخصصة يا اخي لابناء الفقراء ادرسهم اشرح لهم في المسجد ولا في بيتي يوم السبت رياضيات يوم الاحد فيزياء في كيمياء الى اخر انا الساعة هذه تطوعا لتدريس ابناء الفقراء اللي ما يستطيع ان يأتي بمدرس خصوصي هذا بلا شك ناخ عمل تطوعي رائع ايضا احيانا المتطوع بفكره كيف تطوع بفكرة افكار جديدة اقتراح افكار للعمل الدعوي ينفع الله بها نفهم احسن وينفع الله بها او كذلك الاستشارة تقديم استشارات بالمجان الان يا اخي هل تصدق الان بعض المحامين لو تأتي اليه في مكتبه وتقول له انا والله عندي بس استشارة انا اريد اني اشارك فلان في كذا فهل لازم اكتب كذا في العقد ولا ما اكتب فيقول لك المحامين أول شيء يسدد إيصال 500 ريال بعدين تعال انا ما فتحت المكتب خيري يا أخي. أنا برضو أنا أنفق في هالمكتب فلوس وأدفع أجار وما فتحته خيري فتريد استشارات محاماه استشارات قانونية تدفع فلوس فلو أن إنسان جاء وبدأ يعطي الناس يعني يحل مشاكلهم بالمجان واحد يتصل يا أخي زوجتي فعلت كذا فبناء على معلومات وذهن وبحث كون أفكار ثم بدأ يعطيها الناس ببلاش أنا شك كنت عامل تطوعي هاي فيصل. أنا كنت أذكر الفكرة ذكرتها اللي هي خصائص اجتماعية ومنها قدرة في حل المشاكل. يخصص له وقت معين يعني مثلاً في اليوم ساعة أو ساعتين أما الجوال أو في المكتب الخاص فيه ويبدأ يحل المشاكل ناس بالمجان يعني. بدال ما روح أنا مثلا عند حقي المشاكل وأدفع خمسمية ريال في الجلسه أساساً حل المشكلة اش كثر هذا بيكون أجر يعني. هو بلا شك ياخي يا اللي طبعا هو ليش سمينا عمل تطوعي لأن هذا الفكر الذي جمعه وهذه المعلومات ما جمعها بلا جمعها بصرف وقته. وربما يحضر دورات تدريبية بفلوس في كيفية حل المشاكل والتفاوض والاقناع إلى اخره ربما ايضا طرفها هذه طاقته شرف له شرى كتب وقراها فهو اصلا يستحق انك تعطيه مالا لقاء العمل يا اخي اللي اللي, اللي اعطاك اياه صحيح. يعني انت جالس كذا مرتاح وقلت له ايش حل مشكله كذا وكذا واعطاك الحل انت ظن الحل كذا بس نزل عليه من السماء او نبت من الارض الحل تعب المسكين لحد ما اجى سنواته يجمعه يصرف من وقته ماله حتى جمع فيستحق أن يأخذ عليه ماله فلما يقدمه للناس بالمجان دعوه إلى الله بالمجان ما أريد فلوس أخطب جمعة بالمجان هذا كل شيء عمل تطوعي يؤجر الإنسان عليه هاي الرحمن بما أن يعني لو هذه في رمضان والناس الحين صيام أنا يعني أنصح كل شخص في حيهم إنه يوفر من وقتها ساعة واحدة في المسجد يساعد فيها لو تقطير الصيام تفطير الصائمين هذا أعتقد راح يكون فيها أدور سواء طبعا في, في تفطير الصائمين أو في كنس المسجد وتنظيفه يا أخي أو مثلا في, في, في, في تنسيق محاضرات أو يا أخي في البخور يا أخي اذهب إلى أي محل عطورات قل يا أخي احنا عندنا مسجدنا ونريدك أن تتبرع لنا ببخور عود طيب نضعت المسجد أكثر المحلات لا تمانع في ذلك يعطيك يا أخي هو الكيلو يبيع مثلا بألف ريال وربما داخل عليه بمئتين ولثلاثمائة ريال يقول يلا هذه تبرع للمسجد هذا نصف كيلو هذه عطورات تبخونها على الأرض لأجل الرائحة فيستطيع أنه يعمل لكن ما في أحد أحيانا يسوي كونكشن يعني ما بين المتبرع وما بين المحتاج فأنت ليش ما تبذل مثل هذا هذا النهي وجر خل برضو هذه في الحلقة الجاية أيها الأحب الكرام يعني هذا حجر نحرك به الماء الراكد أنا أود أن يكون كل إنسان ينظر أين موضعي من العمل التطوعي هل أنا أخدم المجتمع أم المجتمع يخدمني هل أنا أخدم الإسلام أم الإسلام يخدمني هل انا أحمل هم الناس أم الناس يحملون همي من المهم يعني رعاية ذلك بقي معنا كلام كثير حقيقة حول العمل التطوعي وأنواعه كيف يستطيع الإنسان إن, ان يؤثر فيه لكن سنجعل في حلقة قادمة بإذن الله أشكر لكم تواصلكم إن صالتكم أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أسأل الله أن يتقبل مننا ومنكم وأن يستعملنا وإياكم في طاعته إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته